وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تعلمون فلنذيق أن الذين كفروا عذاب أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار النار لهم فيها دار الخلد جزاء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 من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 الله وعمل الصالح وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذا بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن ولي حمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينسقنك من الشيطان نزق فاستعِدْ بالله إن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون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 إنه على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّن أم يَأْتِي آمِلِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّ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 قُرآنَ أَعْجَمٍ الَّلَّقَالُ لَوْلَا فُصِلتْ آياتُهُ أَعْجَمٌ عَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ allazina la yu'minuna fi adhanihim wa